ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إ ل ى أ ه ل اليمن قال له إ ن ك تقدم على قوم من أ ه ل الكتاب فليكن أ و ل ما تدعوهم إ ل ى أ ن يوحدوا الله تعالى ف إ ذ ا عرفوا ذلك ف أ خ ب ر ه م أ ن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ف إ ذ ا صلوا ف أ خ ب ر ه م أ ن الله افترض عليهم ز ك ا ة أ م و ا ل ه م تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم ف إ ذ ا أ ق ر و ا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أ م و ا ل الناس رواه البخاري وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إ ل ا التوحيد فلما احتضر قال ل أ ه ل ه انظروا إ ذ ا أ ن ا مت أ ن تحرقوه حتى تدعوه حمما ثم اطحنوه ثم أ ذ ر و ه في يوم ريح فلما مات فعلوا به ذلك ف إ ذ ا هو في ق ب ض ة الله فقال الله عز وجل يا ابن آ د م ما حمى لك على ما ف ع ل قال أ ي رب مخافتك ا قال فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إ ل ا التوحيد رواه أ ح م د وعن أ ب ي مالك عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أ ه ل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم ا ل ر ح م ة فيخرجون ويطرحون على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة قال فيرش عليهم أ ه ل ا ل ج ن ة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في ح م ا ل ة السيل ثم يدخلون ا ل ج ن ة رواه الترمذي ن وعن عوف بن مالك ا ل أ ش ج ع ي رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ا ن ي آ ت من ربي فخيرني بين أ ن يدخل نصف أ م ة ا ل ج ن ة وبين ا ل ش ف ا ع ة فاخترت ا ل ش ف ا ع ة هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا رواه الترمذي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت إ ب ر ا ه ي م ل ي ل ة أ س ر ي بي فقال يا محمد أ ق ر ئ أ م ت ك السلام و أ خ ب ر ه م أ ن ا ل ج ن ة ط ي ب ة ا ل ت ر ب ة